117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. ألف لامميم صاد كتاب إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم من ربكم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قليلا ما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 114. لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 115. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 116. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولا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 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْج إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ انظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَوْحَيْتَ إِلَيَّ أَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شمال 119. ولا تجد أكثرهم شاكرين 110. قال اخرج منها مذعوما مدحورا 111. لما تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا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 فَلََّاذا قَشجرََةَ بَدَتْ لَ مَا سَووَاتُ مَا وَطَفِق يَخْْلِفَان ياَيْهِمَا مِ وَرَقِم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 إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ هُوَ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ هُوَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين. كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مهتدون.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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم مَا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.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 116. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 117. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أُولَئِكَ نَالُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى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 اتَّى إِذَا الذَّارِكُونَ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ مَنْ أُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَائِي ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُوا فَأَتَاهُم مُعَذَابًا ضَعْفًا مِنَّا قَالُوا لَكِن كُلٌّ ظَاعِفٌ وَلَكِنَّا وَقَالَطُلَ وَمِ أُخْرَام فَمَا كََ لكُمَا لَنَا مِن فَضْضٍِ فَذُوقُ ل ذَابَ بِمَاكُ تُمْ تَكْسِمُون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 126. ومن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 127. والذين آمنوا نَفْسًا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا, علينا من الماء او من وَنَزَّلَ كُنُ الله قَالُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيا. 118. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون 119. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 فَآزَلنَّابِهِ الم أَفَأَخْرَجناَابِهِ مِن كُل السمرَات كَذَانكَ نُخْنِجُ الْ المَوْتَ ل عَكُم تَذَكَّرُون وَالْبَلدُ الطيبُ يَخرج نَبُهُ بِإذْنِ رَبٍّ وََّذِي خَبُ ثَ لاَا يَخُررج إَّا 119. وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 110. لقد أرسلنا نوحا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 111. قَوْمِهِ الملأ لَنَعْرُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنُصِحُ لَكُمْ وَآمِنُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ رَبِّكُم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ لَأَجَلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ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 أَتُجَدِلونََنيِي فيِي أَسمَِزَََّْتُنُهَا أَاتُم وَأَبَُكُمْ سَمَّتُهَا آاتُمْ وَأَضَاءُكُمْ ما نَزَّلَ اللهَّهُ بِهَا مِ سُطَم فَم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 واذكروا اجعلنكم قلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الا لا الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من رب قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قَال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عَتَوًا أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ إِنَّا لَا نُصْلِحُ الْكَايِلِينَ وَلَا الْمِيزَانَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذالكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون ها وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم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 قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بعد إِذْنِ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِنَّا إِنْ يَشَأْ اللَّهُ رَبُّنَا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 فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ مَبَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيْئَةَ حَسَنَةً حَتَّى فَمَوَقَالُوا وَقَالُوا, وقالوا قَدِمَ السَّاءَئُ نَضْرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 افا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا باتا وهم نائمون او امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا مكر الله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 تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المذائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإننا لكم من المقربين قالوا يا موسى انما ان تلقي و انما ان نكون نحن الملقين قال فلما القوا فلمما القوا سحر اعينا الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين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 لَ قَبِعََّ عيدَكُمْ وَْرجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافثُمَّ لَصَلّبًاكُمْ أَجمائين قَن إَِّ إِلَ رَبِّنَ مُ قَلِبُون وَمَا تَ قِم مِن إِلَّا أَن آممَن بِآيَاتِ رربَبِّنَا نَمّ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 قَا سَنُ قَدتِنُ أَبنَا أَمهُم وَنَسْتَحينِ سَ أَمْ وَإَِّ فَوْقَهُم قاهِرُونقالَالَ مُزَانِ قَوْمِهِ استْتَعينوا بِالَّهِ وَصْبِرُخ إِ الأرْضَ لَِّهِ يُورِثُهَا مََشَاءُ مِنَّ, يشاء من عباده. وَلَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ أَسَرَ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 أل إَِّمَا طَو يُهُمَا يَدَ اللَِّ وَلََّ أَكْثَرَهُم لَا يَلَم وَقَاوا مَهْم تَتِنَ بِه مِن آيَةٍ لتَسْحَر نَا بِهَا فَمَا نَحْلُ لككَ بِمُؤمنِنين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 لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَمُؤْمِنًا لَّكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 يُخْتَنُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يعو أنه لا يكلمهم وَلَا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكنن من الخاسرين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومهم سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ هَتُنْقِنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِن إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء آت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا خَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ رَحْمَتِي وَسِعَتْ قُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون وَيُؤْتُونَ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي انزل هم المفلحون قل يا ايها الناس ان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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا مَا طيبات وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا نغفر لكم سَنَزيدُرِ مُحْسنين فَبَددَّل الذيينَ ظَلَموا مِنم قَوْلًا وَيْرَ الذي قِيلَنَ فَرسَلَِّا لَْهِم رِجِزَم مِنَ السَّماءاء بِمَا كانَوا يَظُلِمُون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ يُؤَاخِذَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ لَمَّا تَوَلَّى عَمَّنْهُ عن عَنهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ مون غَفور وَحيِيم وَقَدطناهُم فيِي الأوْضئُمَمَا مِنْهُ مُ الصَّالِحونَ وَمنِنهُمْ دُونَذَلِك وَبَلَ نَامُ بِنحَسَناتِ وَالسَّاتِناَ لَم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ارضها هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرب مثله ياخذون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 وَأَخْبَرَهُمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِيَ مِنْ ذِكْرِهِ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبشرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فذروه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لرقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها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 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ قَالَ وَاللَّهِ رَبَّهُمَا مَا لَنَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمْ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 ان عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمِ الْأَعْمَى فَهُمْ يَكْمُثُونَ ثُمَّ مَكِيدُونَ فَلَا تُنْظِرُ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى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 قُلِ ٱلْعَفْوُ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِدِينَ وَإِن مَّٰيَنزَغْكُم مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰ يفوم من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا جئتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ